موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء ا ل ل ر ا ء و ا ل س ر ا ء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 ف أ خ ذ ن ا ه بما كانوا يكسبون أ ف أ م ن أ ه ل القرى ان ي أ ت ي ه م باسنا بياتا وهم نائمون و أوأمن وهم ن أن أهل يأتيهم القرى ل بأسنا ضحا ي ب ع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 ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القران قص عليك من أ ن ب ا ئ ه ا ولقد جاءتهم رسله بالبينات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 م و س و ن ه ا أ ه ل ه ا فسوف ت ع ل م و ن لأقطعن أ ي د ي ك م و أ ر ج ل ك م من خ ل ا ف ثم ل و ص ل ب ن ك م أجمعين ق ا ل و ا إنا إ ل ى ر ب ن ا م ن ق ل ب و ن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 فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا و م مجرمين و م ا ق ع عليهم ل قالوا ر ج ز يا موسى ق ادع ل و موسى ا يا لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك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 وَأَغْرَثْنَا ا لفضيله الدكتور ذ ي ا ا ن و ي س ض ع ف ن م ش محمد راتب ب ه ا ل ي النابلسي ر فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ ر ك ا ح ن ن ى عَلَى ب إِسْرَائِيلَ بما صَبَرُوهُ بِمَا ودمرنا ما كان يصمع فرعون وقومه وما كانوا وجاوزنا د م ما يصمع وقومه ر فرعون يعرشون ن كان كانوا ا وما و ببني إ س ر ا ئ ي ل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى جعلنا لفضيله الدكتور محمد ا ت ب ا ل ن ا ب ل و ي موسوعه ي ت ح ي ن النابلسي ء ك م وفي ذ ك للعلوم الاسلاميه ث ي ي ل ة و أ م ن م و م ى لميقات ربه اربعين ليلا وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتي جاء و َ موسى ََََ ك ا ن ه ُ ف س ْ لِلْجَبَلِ ف فَلَمَّا َ تَرَانِي تَجَلَّى رَبُّهُ للجبل جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ م ُ و َ صعقا َ فلما َََّ فاق ََ قال ََ سبحانك ََُْ سبحانك ََُْ تبت ُُْ اليك ََْ و َ أ َ ن َ ا أ َ و َّ ل ُ المؤمنين َُِِْْ قال ََ 「そして私は私の思い出を忘れずに」 موسوعه ا ب أ ح النابلسي للعلوم ا ل بغير ا س ل آية ا م ن ب ه ا وإن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 حبطت أ ع م ا ل هل ه م ي ج و ن إلا ما ا ك ن و ا ي ع م ل و ن و ا ت خ ذ قوم م و س ى من ب ع د ه من ح ل ي ه م ع ج ل ا س د ل ه خ و ا ر أ ل م ي ر و أ ن ه ل ا ي ك ل م ه م و ل ا ي ه د ي ي ه م س ب ل ا اتخذوه و ك ا ن و ا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 موسوعه ن بعدها ل ر رحيم ولما ك ا ل غ ض ب أخذ ا ل أ ل و وفي ا ح ن س خ ت ه هدى ا ورحمة ل ل ذ ي ن هم ل ر ر ب ب ه ه م ي و ن و ا خ ت ا ر م و س ى ق و م ه س ب ع ي ن رجلاً ف ل موسوعه ا النابلسي و للعلوم ك م من ب ا الاسلاميه ن ا 「私の思い出を忘れずに」 و ر ح موسوعه ت ي النابلسي شيء ل ل ع ل و ن ويؤتون ا ل ز ك ا ة و ا ل ذ ي ه الذين يتبعون الرسول النبي ا ل أ م ي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في ا ل د و ر ا ت و ا ل إ ن ج ي ل ي أ م ر ه م بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث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 رسول ا ل ل ل ه ك م ج م ا ء الله ذ ي ا ل س م ا ا والأرض و ت لا إله موسوعه د و ن ا ب ل س ي ل ي ع د ل و م ا ل ا س ل ا م ي عشرة أ س م ا ء الله ا و ح ي ن ا إ ل ى موسوعه النابلسي بعصاك ح ج ر ن ا قد ع ل م ك ل ن ا س مشربهم و ل ن ا ع ل ي ه م ا ل غ م ا م و أ ز ل ن ا ع ل ي ه م ا ل م ن و ا ل س ل و ى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 ق و ل ا و ي ر ا ل ذ ي ق ي ل لهم ف أ ر س ل ن ا ع ل ي ه م ج ز الاسلاميه ل اسماء الله ي كانت حاضرة ب ح إذ يعدون ا ل س ب ت ح س ع ى و َ ي َ و ْ م َ ل َ ا س ْ ب ِ ت ُ و ن َ ل ََ ا ت ت أ ِْ ي ه ِ م ْ ك ََ ذ ل ِ ك ََ ن ب ْ ل ُ و ه ُ ب ِ م َ ا ك َ ا ن ُ و ا ي َ ف ْ س ُُ ق ق و وَإِذْ ن ََ ا ل َ ت ْ أ ُ م َّ ة ٌ م ِ ن ْ ه ُ تَعِذُونَ م لِمَ ْ قَوْمًا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 موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ب اسماء الله س ي ئ ا ت ع ل م يرجعون ف خ ل ف م ن ورث الكتاب فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ي أ خ ذ و ن عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا و إ ن ي أ ت ه م عرض مثله ي أ خ ذ و ه ألم م و ل و ا ع ل ى النابلسي ح ق و د ر و ا ما ف ه و ا للعلوم ر خير للذين يتقون ت أفلا ق ن الاسلاميه ذ ي ي ن ك و ن ب ا ك ت ب و ق ا و ا ا ل ل ص